الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين أما بعد فإنني أقدم إليك أيها الأخ المسلم سلسلة من أشريطة أصول الاعتقاد التي توضح المعتقد الصحيح وترد على الشبهات التي قد تلتبس على الناس في أصول دينهم عن طريق بعض فرق الباطل وقد حشرت في هذه الأشرطة أذلة سردتها سردا يسهد على المستمع حضر أذلة من كتاب الله والصحيح مما من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن كلام الأئمة المعتبرين من أهل السنة والجماعة وذلك حول مسائل عديدة كالاستغافة بغير الله والشبهات الواردة فيه كحديث النبي خدر رجل بن وغير ذلك وكذلك مسألة التوسل واتخاذ الوسائط بين العابد والمعبود ومسألة التبرك والشبهات الواردة فيه مثل شبهة تبرك الشافعي بقبل أبي حنيفة وغير ذلك من الشبهات التي قد ترد على العامة وكذلك البيان الشافي الصحيح حول مسألة الفدعة وكذلك الموقف من أبوي النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك المطف الصحيح حول مسألة التأويل والتفويض والحقيقة والمجاز حول صفات الله سبحانه وتعالى والخلاف الشديد بين الأشاعرة حولها والتشابه في تأويلاتهم مع تأويلات معتزلة وكذلك تأويلات الشيعة وتفسير القول حول مسألة كلام الله عز وجل وكذلك تفسير القول في مسألة الاستواء وعدو الله في السماء وحشد الأذلة على ذلك من كلام الله ومن النبي صلى الله عليه وسلم ومن كلام السالة الصالح كذلك تعرضت لمسألة خبر الواحد هل يقبل مطلقاً أم يرفض مطلقاً أم أنه يقبل في مسائل, في مسائل الأحكام ويرفض في مسائل العقائد كما هو مذهب لشاعره ثم تعرفت للخلاف الشديد بين الأشاعرة والماثرودية حول صفات الله عز وجل وغير ذلك من المسائل الأخرى هناك تناقض أشعري وأشعري وكذلك تناقض الماثرودية والماثرودية وكذلك تناقض بين الأشعارة والماثرودية كل ذلك فصلت القول فيه وكذلك بينت موقف كبار الأئمة المعتبرين من المذهب الأشعري وأوضحت حقيقة معتقد أبي حسن الأشعري رحمه الله ومخالفة المنتسبين إليه لصريح كتبه وكتب الأشاعر المتقدمين كم عساكر والبيهقي وغيرهما ثم تعرضت للموقف الصحيح من الصحابة ثم فصلت الكلام حول أفعال العباد ومسألة الجبر والقدر وكذلك مسألة الإيمان والعمل وحقيقة الإرجاء وكذلك تعرضت لمسألة الإنكار في مسائل الخلاف وقضية الاجتهاد والتقليد ومسألة انتفاع الميت بعمل الحي وكذلك فصلت القول في التصوف والدعوة المسمى بالوهبية وختمت أو أختم بموضوع المعجزات والأولياء والكرمات هذه مسائل مفصلة لكني أختصرها أجمل القول فيها وأحشد فيها الأدلة بقدر الإمكان بحيث يتمكن المستمع من حفظ هذه الأدلة في ترحاله وتنقله كل ذلك في سلسلة من الأشرطة أسميتها بمجالس التوحيد والسنة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب فيها الأجر وينفع بها انه سميع مجيب